يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ذلك خير لكم وأطار فإن لم تزدوا فإن الله اسبقتم ان فوقتم بين يدي ذلك المصدر لا انتم انواط وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله இல் தவ கி அபிபம் மாவு علي